وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله ا لم قد قلنا اذا شطط ها اولئك قوم اتخذوا من دونه الها لَْ لاَا يَأتُونَ عَلَيهِم بِسُلطانِم بَيٍّ فَمَنْ أَغْلَم مَِّ نِفْتَرَعَلَ اللهَّهِ كَذِبَا وَإِذ عَتَزَنتُمُوهم وَماَا يَعبدونونَ إَِّا اللهَّه فَأُ إلَ الْكَذ فَأَو إِكَلْفَ شُرْ لَكُمْ رَبّكُمِّ الرَرحْمَتِ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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابع كلبهم ويقولون خمسه ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا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 مُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ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 وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب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 قلل منك ما لو ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويوصل عليها حسانا ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لم أشرك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 كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 قال ذلك ما كنا نبغي فرت الداع على اثره ما قصص فوجد عبد من عبادنا اتينا اتيناه رحمه من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 لك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق حتى اذا لقي اغلا من فقتله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 فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا, وجدها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن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 الذين كانت اعرنهم في غطاء عن ذكر وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني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 صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا